وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أحمد الله سبحانه أن يسر لي اللقاء بكم في هذه البلاد الطيبة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي أهلها وفي القائمين عليها إن ربنا سميع الدعاء وأحمد الله أن يسر أيضا بالمشاركة في هذه الدورة الطيبة التي يقوم عليها الإخوة السلفيون في هذه البلاد المباركة إن شاء الله وهذا من التواصي بالحق ومن الصبر عليه والدعوة إليه فهذه نعمة, نعمة عظيمة نعمة العلم والتواصي به والحث عليه فهذه نعمة حرمها الكثير من الناس وإن في هذا المقام أتذكر كلمة كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله كثيرا ما يرددها وربما حقيقة في تلك الفترة ما كنت أشعر بمعناها وهي قوله رحمه الله يا أبنائي اطلب العلم فوالله لا ندري متى نحرم هذا الخير يا ابنائي اطلبوا العلم فوالله لا لا ندري متى نحرم هذا الخير فالطالب طالب العلم اذا لم يستغل الفرصة كلما سنحت كلما سنحت لك الفرصة بأن تحصل العلم فتساهلت في تحصيله فتذهب عنك هذه النعمة فلا تشعر بأثرها لا تشعر تشعر بهذه النعمة نعمة العلم والتحصيل وهي من أعظم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم قبل أن يفوته الأوان وتحصل المعوقات والمكدرات التي تمنعه عن تحصيل العلم وأنتم إن شاء الله تعالى في خير وعافية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة العلم وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى وإن شاء الله تعالى نحن في صدد قراءة لرسالة طيبة مباركة من تراث أئمتنا وسلفنا الصالحين ألا وهي مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه واسعة وكما اعتدنا أننا في مثل هذه الدروس نتقدم بين يدي هذه الرسالة بمقدمة لإيضاح ما ينبغي إيضاحه في مثل هذا المقام ومقدمة أصول التفسير أولا ينبغي أن نعلم أن طالب العلم إذا أراد أن يطلب علما ما فعليه أن يتصوره أولا يتصور هذا العلم ويعلم هل هو محتاج إلى تعلم هذا العلم أو ليس هو بحاجة إليه فقبل أن يعلم هل هو بحاجة ينبغى عليه أن يعلم ما هذا العلم الذي يريد أن يطلبه فنحن إذا مثلنا الآن وذكرت لكم مثلا هل تسمعون عن شيء اسمه علم السيمياء هل تسمعون عن شيء اسمه علم السيمياء ربما الكثير ما يدري ما هذا العلم فلذلك ما, ما سيطلب هذا العلم هل هو محتاج إليه ما يدري هل هو محتاج أو لا لأن ما هو متصور أصلا لكلمة السيمية ما الذي يعنى بها هذا من باب الفائدة صورة من صور علم السحر المحرم ونحن إذ نقرأ في هذه المقدمة مقدمة وصول التفسير ينبغي أن نعلم أن هذا العلم ينقسم إلى علم إلى إلى قسمين علم نافع وعلم غير نافع علم نافع وغير وعلم غير نافع فالعلم النافع منه العلم الشرعي وهو الأصل فنفعه دنيوي وأخروي العلوم الشرعية كلها نافعة في الدنيا وفي الآخرة ومن العلوم النافعة أيضا العلوم الدنيوية فتعلم علم الطب والهندسة والرياضيات وما أشبه ذلك هذه من العلوم أيضا النافعة ولا يقال أن بعض الناس يعتقدون أن أهل السنة السلفيين يحرمون على الناس دراسة هذه العلوم أو لا يرفعون بها رأساً، بل هذا هذا الكلام ليس بصحيح، بل إن بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكر أن ولي الأمر ينبغي أن يلزم بعض أفراد الأمة أو بعض أفراد الرعية بدراسة ما تحتاج إليه البلاد من العلوم العسكرية. ومن علوم الطب ومن علوم الهندسة وما إلى ذلك هذه من العلوم النافعة ولا ينبغي للمسلمين أن يهملوها ويقبلوا فقط على ما يظهر لهم من العلوم الشرعية لا بد أن يكون هناك من يهتم بهذا وأما العلم الغير نافع فهو العلم الضار كالسحر والشعودة والكهانة والسبب في تحريم هذه الأشياء أنها تخدش أصل التوحيد، تخدش أصل التوحيد وتبعد الإنسان عن الدين القويم ولذلك حرم الله جل وعلا على العباد أن يقرأوا هذه العلوم علوم السحر لما فيها من الدعاة. بعض ما ينبغي ان يكون من خصائص الله سبحانه وتعالى هذا من اشرف او من اضر العلوم والعلم الذي نحن بصدده الذي هو اصول التفسير لا يخفى على طالب العلم ان العلم الشرعي يشرف ويعظم بشرف ما يبحث فيه أي علم شرفه يكون بشرف موضوعه ولا شك أن علم التفسير لما كان يبحث عن معاني القرآن العظيم والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق كلامه صفته فإذا كان كذلك فهو شريف وبل هو من أشرف العلوم أشرف العلوم لما فيه من أنه يتناول ويبحث في أعظم الكلام وأجل الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى فعلم التفسير يبحث عن معرفة مراد الله جل وعلا من كلامه فيما لم يظهر معناه عند الواقف عليه معنى علم التفسير أنه علم يبحث عن معرفة مراد الله تعالى من كلامه فيما لم يظهر معناه عند الواقف عليه وهذا في إفادة على أن علم التفسير تعمق وازداد أكثر من, من الفترة التي نزل فيها القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام بين اظهر الصحابة لان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت او كانت السنتهم مستقيمة وافهامهم سليمة فلم يكونوا من ذوي الحاجة الماسة لمعرفة تفاصيل احتاج اليها من كان بعدهم وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان زيادة في مثل هذا الأمر وكلمة مقدمة لفظ المقدمة مأخوذ من قدم الشيء إذا ابتدأ بأوله من قدم الشيء إذا ابتدأ بأوله فيقال مقدمة الجيش أي صفوفه الأول تجاه العدو والمراد من المقدمة هو البدء بإضاح معالم هذا العلم الذي أريد التقدمة له فكأن شيخ الإسلام رحمه الله لما اختار هذه التسمية مقدمة أصول التفسير كأنه يقول يا طالب العلم أنا أريد أن أعطيك مقدمة حتى تفهم ما هو التفسير حتى يكون عندك زيادة علم ما هو علم التفسير وما الذي ينبغي عليك ان تدرج عليه وان تمشي عليه من القواعد حتى يكون تفسيرك او اخذك للتفسير اخذا صحيحا فهي يعني هذه المقدمة تشير الى خلاصة البحث بنوع من الاختصار هذه المقدمات تشير الى خلاصة البحث وخلاصة موضوع كتاب معين بنوع من الاختصار وان كانت في بعض الاحايين قد تكون مقدمة طويلة لطول مباحث الكتاب كما هو حال مقدمة صحيح مسلم فالإمام مسلم رحمه الله حينما كتب كتابه الصحيح جعل له مقدمة وربما أفردت بالتدريس لما فيها من العلم الكثير والقواعد الرصينة في علم الحديث وقد تكون هذه المقدمة صفحة أو صفحتين أو نحو ذلك وقد تحتاج بعض المقدمات إلى شرح وقد لا تحتاج بحسب هذا العلم وأيضا الذي ينبغي أن يعلمه طالب العلم أن المقدمة صحيح أنها توجد في مقدمة الكتاب إلا أنها تكتب بعد انتهاء الكتاب يعني بعد أن يؤلف المؤلف الكتاب يكتب المقدمة كتلخيص لأصل الكتاب لأن كثيرا من الإخوة ربما يظن أنه إذا وجدها في الصفحات الأول من الكتاب يظن أنها مكتوبة قبل أن يشرع المصنف كتابه وهذا ليس صحيح، بل إن المقدمة تكتب بعد أن ينتهي المصنف من كتابه يكتب المقدمة كنوع من التلخيص وأنت إذا أردت أن تعلم عمق وغور أي كتاب أي كتاب تريد أن تعرف أهميتها وهل أنت محتاج أن تشتريه أو لا انظر في مقدمة إن كانت قصيرة وانظر إلى الفهرست فهرست الكتاب يعطيك الموضوعات كرؤوس أقلام والمقدمة تعطيك تلخيص لهذا الكتاب فإذا رأيت هذا الكتاب نافعا فاشتريه, فاشتريه على أصل ما قرأت في تلك المقدمة وأما كلمة أصول التفسير جملة أصول التفسير هذا علم مركب تركيب إضافي هذا علم مركب تركيبا اضافيا ولا بد من معرفة مفردي اصول التفسير فاذا اردت ان تعلم معنى ذلك لابد ان تنظر في مفردي وجزئي هذا اللب فرفض اصول جمع اصل جمع اصل ولا يجمع الا مكسرا يعني لا تستطيع ان تقول اصولات جمع مؤنف سالم ولا تستطيع أن تقول أصولون جمع مذكر سالم وإنما تقول أصول لا يجمع إلا جمع تكسير والأصل هو ما تفرع عنه غيره كلمة أصل المقصود بها ما تفرع عنه غيره والمراد بكلمة أصول هنا بمعنى القاعدة يعني على خلاف ما هو عليه في معناه الذي مر مع بعضكم في أصول الفقه فكلمة أصول الداخلة على الفقه أصول الفقه لها معنى غير معنى أصول التفسير فهناك لفظ أصول المراد به أدلة الفقه الإجمالية أدلة الفقه الإجمالية وهنا المراد به قواعد التفسير لأننا لا نتعرض لذكر أدلة معينة إجمالا ما نتعرض في أصول التفسير إلى ذكر أدلة على جهة الإجمال كما نفعل ذلك في أصول الفقه لا نتعرض لأدلة تفصيلية ولا كذلك أدلة إجمالية في أصول ماذا التفسير وإنما نتعرض لذكر قواعد يجب اتباعها لمعرفة مراد الله جل وعلا من كلامه فيما يستغلق عليه في الفهم فيما يستغلق عليه في الفهم ففهمنا معنى كلمة أصول بمعنى أنها تأتي بمعنى قواعد يعني سيكون معنى هذه الرسالة مقدمة قواعد التفسير قواعد التفسير ولفظ التفسير معناه الكشف والبيان معناه الكشف والبيان هذا من قية المعنى اللغوي وأما في اصطلاح العلماء فالمقصود بعلم التفسير بأنه علم يبحث عن كيفية النطق علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك وتتمات ذلك هذا التفسير أو هذا الحد والتعريف أحسن ما وقفت عليه لما فيه من أنه يجمع وإن كان فيه طول لكنه يجمع علوم التفسير كلها وهذا يمكن أن تنظره في كتاب البحر المحيط في التفسير الأول ستة عشر وعليه يعني على هذا التعريف والحد فإن معرفة التفسير تتوقف في الأصل على صحة النطق باللفظ ومن العلوم المعلومة يعني من علوم القرآن أن القراءة سنة متبعة تؤخذ بالتلقين والتلقي وليست محلا للاجتهاد ولذلك ما أصاب من عرف علم التفسير بأنه معرفة مراد الله عز وجل من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الطاقة البشرية عرفوه تعريف خاطئ وهذا التعريف غلط ربما يكون مدخلا لبعض المنحرفين فقالوا معرفة مراد الله عز وجل من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الطاقة البشرية هذه هذه الكلمة كلمة مطاطية بحسب الطاقة البشرية يعني سيأتيك المعتزلي يقول لك أنا طاقة البشرية أن أفهم أن المقصود باستوى استولى ويأتيك الرافضي يقول أنا بحسب الطاقة البشرية أفهم أن المراد بإذبحوا بقرة أي عائشة وهكذا كل واحد سيأتيك ب شيء من هذا يقول بالطاقة البشرية هذا الكلام فاسد هذا الكلام غلط و كل واحد سيأتيك يقول ماذا أنا طاقة البشرية كذا وكذا وهؤلاء الذين جعلوا الامر في التعريف خاضعا للطاقة البشرية سيدخل فيه من فسر كلام الله سبحانه وتعالى بغير مراد الله في حقيقته نعم ومن أسماء علم التفسير قواعد التفسير وعلوم القرآن وقد بقيت أصول التفسير موجودة في صدور الرجال شأنها شأن قواعد علم العلوم كلها يعني علم العربية علوم العربية كالصرف والنحو وغيرها من العلوم هذه كانت موجودة في صدور الرجال ولم تكون أو لم يكن العلماء يحتاجون إلى التدوين فيها لأجل أنها معلومة لكن متى احتاج الناس إلى تدوين في هذا الأمر لما انتشر الإسلام وزادت رقعته واختلط العرب المسلمون ب العاء بماذا بالمسلمين من الأعاجم ظهرت العجمة عند الناس ولذلك كما أسلفت أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحتاجون إلى أن يعني إلى كثير من الأمور التي احتاج إليها المتأخرون في معرفة بعض الألفاظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليهم جملة من الألفاظ ما سألوا عن معناها إلى أن جاء المتأخرون فحصل فيهم العجمة فصاروا ربما يفهمون الكلام على غير المراد فاحتاجوا إلى البيان ولذلك لما اختل عند الناس معرفة دلالات الألفاظ وما إلى ذلك احتاجوا إلى أن يدونوا في علوم العربية واحتاجوا أن يدونوا كذلك في غيرها من العلوم وقد ذكر أو تعرض لمثل هذا المخلدون رحمه الله في مقدمته المشهورة أن من أسباب النظر في التفسير ومعرفة التفسير أن الناس لما اختلت أفهامهم للعربية يحتاجوا أن يدونوا في التفسير ونحن المتأخرون ربما نقرأ صفحات طويلة من كتاب الله ما نفهم ما معناها ربما تكون أنت ما شاء الله وأنا منكم نقرأ ربما صفحات طويلة في كتاب الله لكن ما نعلم ما المقصود والسبب أن العجمة دخلت علينا لكن الصحابة ومن كانوا في زمانهم من أتباع الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى معرفة كثير من الألفاظ وتفسيرها لسلامة ألسنتهم لكن المتأخرون من أهل الإسلام صاروا يحتاجون إلى كل كلمة ربما كل كلمة تحتاج مننا إلى تفسير ومعرفة المعنى وذلك لضعف العربية وأيضا من أسباب الحاجة إلى النظر في التفسير وجود من فسر القرآن بتفاسير منحرفة عقديا كما أسلفنا من كلام الرافضة وما إلى ذلك ومن من الله تبارك وتعالى علي وكنت قبل مدة شرعت في جمع بعض ما يتعلق بأخطاء المفسرين في العقيدة على منوال أخطاء الأصوليين وعلى منوال أخطاء النحويين لكن حالت دوننا ودونهم أو دونه الشواغل الله أن يعين، وقد صنف العلماء في أصول التفسير جملة من من المصنفات منها ومن أوسعها كتاب البرهان في علوم القرآن للزركيشي وهو أشعر العقيدة، وأيضا كذلك الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وهو كذلك أشعري العقيدة ومن أحسن المصنفات التي وقفت عليها رسالة الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 76 ومئة وألف للهجرة وكتابه في الأصل كتبه بالفارسية إلا أنه عربه بعض المحققين ك سلمان الحسيني الندوي وحقيقة مناهج المفسرين كثيرة فمنهم من يفسر القرآن على طريقة أهل الحديث فقط وهذه في حقيقة الأمر أسلم التفاسير لما فيها من الاسناد وهناك طريقة المتكلمين وهناك طريقة للفقهاء يهتم بالتفسير على جهة الفقه فقط وهناك ايضا طريقة لهؤلاء اهل السلوك والصوفية ونحو ذلك واحسن كما ذكرنا التفاسير التي هي محتوية على الاسانيد وهناك ايضا طريقة للنحويين يفسرون القرآن بطريقة النحويين وغالب اهتمامهم بالإعراب وطريقة الأدباء نظرتهم إلى البلاغة فقط وبعضهم ينظر إلى كما ذكرنا أيضا طريقة صوفية يهتمون بما هو متعلق بالسلوك ومعروف أنه أنهم يدرجون على مشربهم في التصوف ومن المو... من الواضح بجلاء أن شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله حينما كتب هذه المقدمة أراد منها أن يقول يا معاشر طلاب العلم تفسير كلام الله لابد بد أن يخضع خضوعا تاما لفهم السلف لأنهم أعلم وأفهم بكلام الله سبحانه وتعالى فطريقتهم هي أسلم وأعلم لخمسة أمور السبب أن منهج السلف وتفسير السلف هو الصحيح لخمسة أمور. أول الأمر الأول أن ألسنتهم سليمة من العجمة، فالسنتهم صحيحة الإعراب للكلام، يعربون الكلام. وكما ذكرنا على أن إذا سلمت الألسن يستقيم بعده إذا استقام النطق استقام اللفظ وإذا استقام اللفظ ماذا حمل الكلام على المقصود وقبل أن نتم بقية المسائل نقف على أمر مهم كل لفظ كل لفظ موجود في كلام الناس لا بد أن يمر بثلاثة أحوال لا بد أن يمر بثلاثة أحوان الحالة الأول ما يسميه أهل العلم مرحلة الوضع يعني هذا اللفظ يوضع يوضع للتداول يقال مرحلة الوضع ونمثل من معنى كلمة الوضع تعرفون القصة المشهورة قصة الخنفشار هذا رجل أظهر أنه صاحب علم وفير لا يسأل عن أمر إلا وأجاب فقال الحاذقون ممن حوله هذا الرجل أكيد أنه يتقول على الله فلنختبره بشيء فقال بعضهم لبعض ماذا نقول قالوا نركب كلمة ليس لها أصل نأتي بكلمة ليس لها أصل فقالوا كيف نفعل قال ايتي أنت بحرف ففكر الأول قال أنا آتي بحرف الخاء، وقال الثاني كذا، وقال الثالث كذا، إلى أن جمعوا كلمة خنفشار. كلمة خنفشار لو تذهب إلى كتب اللغة والمعاجم تنظر فيها ما ستجد أن لها أصل أبداً، بل هي كلمة من الكلام التي يسميها النحويين المهمل. مهمل كلمة ليس لها واقع وليس لها أصل. في كلام العرب لكنهم أرادوا أن يظهروا للناس أن هذا متقول على الله انظروا الآن هذه الكلمة وضعوها طيب فقالوا يا فلان ما الخنفشار ما الخنفشار فالرجل كما تعلمون متقول على الله قال الخنفشار نبات ينبت في اليمن وكان عراقيا فنبات ينبت في اليمن إذا أكلت الدواب إلى آخر بدء فو رسول الله قال حسبك إلى هنا لا تكذب على رسول الله أنت خنفشار وصارت كلمة خنفشار يراد بها بعد ذلك الرجل المتقول على الله المتعالم المتعالم الآن صار عندنا وضع يعني جئنا بكلمة صحيح أنا ليس ليس لا أصل في كلام العرب لكن صارت كمثل ماذا تعرفون اسماء الماركات تعرفون اسماء الماركة يقولون ماركات كذا يأتون بلفظ يجعلونها ماركة لمنتج معين يصير علم عليه فهذا الان كلمة خنفشار صارت علم على من يتقول على الله سبحانه وتعالى في العلم فالان هنا حصل الوضع وضح كلمة الوضع وضعنا هذه الكلمة في الدلالة على المتعالم ثم تأتي المرحلة الثانية مرحلة الاستعمال مرحلة الاستعمال يعني هؤلاء الناس الذين وضعوا كلمة شار على هذا الشخص لم يكن فقط هذا علم عليه شخصي كزيد وعمر وإنما صارت صفة يستحق أن يوصف بها كل من كان بصفته فالآن نستعمل كلمة خنفشار في كل متعالم كل متعالم نقول فيه خنفشار استعملنا هذه الكلمة في هذه لهذه الصفة طيب ثم يأتي المرحلة الأخيرة مرحلة مرحلة الحمل مرحلة الحمل أي حمل هذا اللفظ على المعنى فلو جاء إنسان وقال لك يا فلان يا زيد أو يا عمر اعلم أن خالد هذا خنفشار فبمجرد أنه يسمع كلمة خنفشار يحمل المعنى واضح الحمل يختص بالسامع الحمل يختص بسامع اللفظ طيب والاستعمال للمتكلم به الاستعمال يكون للمتكلم به فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت أرسنتهم صحيحة فإذا قرأوا القرآن أعربوه وإذا أعرب طرق الأسماع وفهمت الألفاظ على ما أراد الله سبحانه وتعالى بغير أن ينحرف عندهم الفهم بخلاف من جاء من المتأخرين سيجعلون يسمع الكلمة ويفهم معناها على غير المراد على غير المراد واضح يا إخوان هذا السبب الأول في أن تفسير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو أصح من تفسير غيرهم إذا ما طرقوا المسألة في التفسير الأمر الثاني عدم وجود الأهواء والبدع في صفوفهم بخلاف غيرهم عدم وجود البدع والأهواء في صفوفهم بخلاف غيرهم فهم أصحاب العقيدة والمنهج السوي المرضي ولقد رضي الله عن طريقتهم ورضي الله سبحانه وتعالى ورضي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أيضا عن طريقتهم وهذا لا يخفى عن أحد الأمر الثالث في ماذا في جعلنا تفسير السلف أصح أنهم أقرب عهدا بنزول الوحي وحوادثه أقرب الناس بنزول الوحي وحوادثه ومن المعلوم أن من عاش الحوادث وعاين الأمور كان أعلم بها وأبصر حتى في حياتنا نحن يعني إذا وقعت حادثة معينة وكنت أنت موجود ورأيت هذه الحادثة وما إلى ذلك تكون عندك المعلومات المتحقق فيها أكثر من من ينقل إليه الخبر وهذا مشاهد ملموس. ولهذا قيل ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة الأمر الرابع ساعة علم السلف وعدم تكلفهم في العلم ساعة علم السلف وعدم تكلفهم في العلم وأنهم تلقوا علومهم من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة تلقو علومهم من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ولهذا كانوا ربما صححوا بعض أفهامهم على النبي عليه الصلاة والسلام ربما فهموا شيئا فصححوا أفهامهم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وحملوا على وحملوا اللفظ على المعنى المراد بعد بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهم ومن ذلكم ما هو مشهور في قصة عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه حين أن سمع قول الله جل وعلا وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فماذا صنع عدي رضي الله عنه جعل خيطين تحت وسادته وجعل رضي الله عنه يأكل ويشرب وينظر إلى الخيطين فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن وسادك إذن لا عريض إنما ذاك بياض الصبح وسواد الليل فنزل قوله سبحانه من الفجر وكله واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فاستبان لعدير لعدي رضي الله عنه أن المراد بالخيطين بياض الصبح وسواد الليل الأمر الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أخذ القرآن ممن علم صحة أخذهم له وثناؤه عليهم كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال مسروق ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمر فقال ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسال مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وذكر الأربعة هنا ليس على جهة الحصر وإنما من باب آه ذكر آه ماذا بذكر البعض بالدلالة على الكل ومعلوم أن في أصول الفقه شيء اسمه مفهوم العدد وهو غير معتبر إلا بقراء لكن هنا خرج مخرج التنصيص لا مخرج التخصيص يعني نص على هؤلاء الأربعة تنصيصاً لا تخصيصا ومن مما يدل على هذا الأمر أن عث أو أن بكر رضي الله عنه لما أراد أن يجمع القرآن ندب الأمر إلى زيد بن حارثة وكذلك غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن المقصود التنصيص لا التخصيص فهذه نعم ومما يذكر أيضا أن أي إنسان يريد أن يصنف في علم معين أي إنسان يريد أن يصنف في علم معين لابد أولا أن يكون ناظرا في حاجة المسلمين إلى التصنيف في هذا الباب ومن حقيقة وهذا رأيه الشخصي الله يعلم قد يكون صحيحا أو لا لكن إذا ما رأينا إنسان ماذا يستشرح بعض الرسائل التي قد شرحت مرارا يأتي إلى كتاب مثلا الثلاثة الأصول يستشرحه شرح خاص أنت لو نظرت إلى شروح الأئمة كشرح الشيخ محمد مصالح العثيمين رحمه الله وتكتفي به يعني ليس من اللازم أنك تستشرح الثلاث الأصول ثم تخرج هذا الأمر مطبوعا أو تذهب إلى كتاب مثلا عمدة الأحكام تستشرحه وقد علمت أن هناك من شرحه أو كتاب التوحيد وتعلم هناك من شرحه قد يكون الشرح يعني ارتجال او بيان بيانه للطلاب شيء طيب مثل ما نسمع نحن الان لكن التأليف والتصنيف يحتاج انك تنظر ما حاجة, ما حاجة المسلمين الى انك انت تكتب في هذا الجانب ما عسك ان تأتي بما لم يأتي به من سبقك ما عسك تقول ولذلك يعني من احسن ما جاء او ما قيله لا جديد في الصلاة لا جديد في الصلاة يأتي إنسان يعني يشرح يعني كتاب فقص الصلاة ويخرجه مطبوع وهذا كذلك بالمثل يخرجه مطبوع وكل يصب في باب ربما المسلمين أو أن المسلمين لا يحتاجون إلى مزيد تأليف في هذا الجانب ومن أحسن ما رأيت من من الكلام في هذا الباب ل المحب في ترجمة أبي عبد الله البابلي الأزهري المتوفى سنة سبعين وسبعين وألف يقول رحمه الله وقد بلغه أن أحدا من العلماء من علماء عصره ألف كتابا فقال لا يؤلف أحد كتابا إلا في أحد أقسام سبعة ولا يمكن التأليف في غيرها وهي أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه فيخترعه لم يسبق إليه فيخترعه انظروا مثلا شيخنا مقبل رحمه الله شيخنا مقبل رحمه الله لما انتشر عند كثير من المسلمين أن ليس هناك أحاديث صحيحة إلا ما في الصحيحين انتشر عند كثير من المسلمين أن المقبول فقط هما صحيح البخاري وصحيح مسلم ودونهما نرده فأراد أن يكتب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ليبين لهم أن هناك أسانيد في خارج الصحيح هي أرفع رتبة من أسانيد الصحيح فكان يقول قتبي كلها ردود شيخنا رحمه الله مقبل الوادعي رحمه الله كان يقول رد كتب كلها ردود فصنف هذا الكتاب من اجل ان يبين للناس ان هناك احاديث صحيحة في خارج الصحيح وائمه الصحيح لم يقصدوا لم يقصد لم يقصد احد منهما استيعاب ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد احد منهما أنه يستوعب كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أيضا البخاري نفسه البخاري نفسه لما صنف الصحيح صنف هذا الكتاب وكأنه فيه الرد على الطائفة القرآنية التي ترد السنة مطلقا يقول لهم هناك حاديث صحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه منها فيرد على هؤلاء كلهم اذا لابد الامر الاول انك تؤلف في شيء لم تكن مسبوقا اليه فتخترع هذا الشيء اختراعا حتى يكون انفع للمسلمين الامر الثاني قال او شيء ناقص فيتمه شيء ناقص جمع فيه الجامع لكن ما استوعب نحتاج احتاج الموضوع الى شيء من الزيادة على وتتمت ما سبق ولذلك توالى بعض الأئمة على بعض الكتب ما يسميه اليوم الناس بالذيول مثل الذيول على التواريخ الذيل على تاريخ الإسلام الذيل على كذا وهكذا أيضا تتمت لكتاب المجموع شرح المهذب وتعرفون أن هذا الكتاب توالى على تصنيفه ثلاثة النووي رحمه الله كتب منه جملة ثم وافته المنية قبل أن يتم هذا الكتاب فجاء من بعده فأتم ما شاء الله منه ثم مات ثم جاء الثالث وأتمه بعدهما جميعا او يحتاج الى التصنيف في هذا الكتاب لبيان مستغلق فيشرحه شيء مصنف لكنه لكن الفاظه مستغلقة ليست واضحة يحتاج الى شرح يستشرح هذا الكتاب يستشرح هذا الكتاب او يكون طويل هذا الكتاب يكون فيه طول فيختصر هذا الكتاب لي يدني يدنيه من ماذا من قليل الهمة ومن ضعيفي الهمة الان حين ان تأتي تقول حين ان قال ابن جرير الطبري رحمه الله لبعض الطلاب اتشاطون لكتابة التاريخ قالوا في كم قال في مائة الف ورقة فقالوا كثير قال ماتت الهمم ثم اختصروا على الطريقة التي نحن نجدها الآن وبشرط ان يخل بشيء من معانيه وايضا من الاسباب التي تجعل الانسان يصنف في جانب معين ان يكون مختلط فيرتب يعني يكون هذا التصنيف غير مرتب مخلط ونحو ذلك فيأتي هذا الانسان يرتب هذا الكتاب او يكون في هذا التصنيف شيء من الغلط والخطأ اخطأ فيه مصنفه فيبديه ويظهره ويبين الغلط والخطأ او يجمع في شيء مفرق يجمع في شيء مفرق مثلا يأتي الى اقوال السلف مثلا في الزهد يجمع قوال السلف الزهد من هنا من هنا يكتب كتاب يسميه كتاب الزهد نعم فقال المحبي ويجمع ذلك قول بعضهم شرط المؤلف أن يخترع معنا أو يبتكر مبنى انتهى كلامه رحمه الله نعم إذن هذا كانت مقدمة لهذه الرسالة الطيب المبارك وهي كتاب أو مقدمة أصول التفسير وأجد أن نتوقف إن شاء الله وإن شاء الله تعالى من الغد نقرأ أو نشرع في قراءة هذه الرسالة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.